القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل يتلو على مسام عنا ما يتأثر له من سورتي الجن والمزمل أعوه الله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم والوحي الي الى انه استمعنا فهم من الجن يفعلوا لقد اننا سمعنا قرانا وَلَا نُشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَإِن لا يقو <تصفيق> فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَاجَ وَإِنَّمَا مَا نَدْرِي أَشَاؤُ وأنا منا الصالحون ومنا ذون ذلك كنا طرحون ವ್ಯ ومن يؤمن بربي فلا يخاف بغسا مَفَاعِلَائِكَ تَحَوَّرَ الشَّبَبَ وَأَمَّا مَن قَذَفُوا نَفْكًا فِي دُجَى الدَّهْرِ مَمْحَقُوا وَأَن لَّوْ تَقَوَّمُوا وَأَن يُقَضِيَ ٱلْحَقَّ قَيَّمَهُ لينا تنان قوم في دي ومن يعرب عن وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي كَانَ عَلَيْهِ الرَّوْعُ وَهُوَ يَقِينٌ ಹೋರು for the world. ಈ ನಾವು Oh, Lord. لَيُمَاقَ عَصَا كُلَّ شَيْءٍ نَعَذَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا فَرْقُ أَوْنِ قَفْ مِنْ نُقَ ما <تصفيق> مسيو يوم ما تضفول فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجاء Z <laughs> مهر كاني فنتان طنكون جَمَاعُهُمْ فَاقِرُون بِهِ كَانَ وَعْدُهُمْ مَفْسُودًا وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا بَلاَ تَوَأَثَ وَالزَّكَا وا حبيكم ولا طلب اذنك فاقرض الله حقا افنا وما من خير تجدوه عند الله هو خيرا وآوما أجرا وما فَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ